وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوق وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينفر هؤلاء الأحزاب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 الإشراخ والطير محشورة كل له أبواب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 126. واهدنا إلى سواء الصراط 127. إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكف وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم لا بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته لي يَدَبَّرُ اَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ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 بغي لأحد من بعدي إنك أت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرولين في الأصباد هذا عباد 126-وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 127-واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان مسني الشيطان أَنَّى مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخَنَّ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأيدي والأبصار إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن فتحت له الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعدهم قاصرات الطر في أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما جهنم ما يصلونها فبئس الفاد هذا فليذوقوه حبيب وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتهم معكم لا مرحب بهم إنهم صالون قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار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 Amen. No.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 124-قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون 125-ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون 126-إن يوحى إلي إلا أنما إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قيم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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإن إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أخوين إنهم أجمعين قال فبعزتك لا أبوي إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأم لا جهنم منك ومن من تبعك و من تبعك منهم أجمع قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن بدأه بعد حين